ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تنبيدا ثم يطمع أن ازيدك الا إنه كان لاياتنا عليدا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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَى الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَن لَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَمْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَهُ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِ إِبْنٍ هُمْ أَيْ يُؤْتَ أَصْحَفَ